هذا بصائر للناس وهدا ورحمة وهدا ورحمة للقوم. ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء ام محياهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبَعْنَا أَحَدًا إِلَّا أَن قَالُوا أُتُوا بِآيَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ما ثم يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن أكنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظِرَ أظن إِلَّا ظَنًّا إِنْ نُظِرَ أظن إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدل لهم سيئات ما عملوا وبدل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لناساكم وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أؤاكم نار وما لكم من ناصرين